بسم الله الرحمن التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من النساء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 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِقْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَةً ذَالِكَ لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَعَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ سُلْهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد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 لك ولا اكثر الا هو معه اينما كانوا ثم ينبئ بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين ينهون عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالالثم والعدوان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 وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون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 أريتم الرسول فقدموا بين يدي نجواءكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواءكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 كانوا آباءهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هؤلاء كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح منه